وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَّانُ مُخَلَّدًا 118. Baikwaam wa abariq wa kakas min ma'in 119. La yusaddaun arhanha wala yunzifun 111. Wafakihatim mima yatafayyorun 112. Wala hampirin وَحُورٌ نَعِينُ كَأَمْثَالِ الْمُكْلِئِ الْمَكْنُونُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا تَأْثِمَ إلَّا قِلَصَ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ لا مان واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مفضود وطلح منضود وظل فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إنما إنشاء ما إن شاء Balik ashab yangin, thulle min al awalin, wathulle min al akhirin. Wa ashab al shimalan, ashab al shimal, لَكَرِيم إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لمبعوشون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرم الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تخذقون أفرأيتم ما تمنون Aaatum taqlukon? Aaatum taqlukonu? Atnahu? Atnahu? Atnahu? Atnahu? Atnahu? Atnahu? Atnahu? Atnahu? Atnahu? Atnahu? Atnahu? لِنُمَثِّلَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لاَ تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأُولَى فَلَوْلاَ تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَن أَنْتُم تَزْرَعُونَهُ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 أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا لله Fasabpah bismi Rabbika Al-Ghazī, falaqusum bimawāqin nujum, wānahu lqusum lāu ta'lamun alghāzī, innahu lqur'ān في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم وتهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تضفرون Kalaulah In kum bukan madiin, terjuna In kum kafirin. Faamma In kala min al mukarrabih, faruuhu wa نا تونعين وان ما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من